قَبلَلوا إبراهِ م وَإِثحَا إِ رَبكَ عَليم حَكين لَدَ كََ فِي يوس فَوإِخوَتِه آيةُ لل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 كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمن ما على يوسف فإنه له لنا صحون.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 طالوا لان اكله الذئب ونحن عصبه ان ما اذا لا